جنبني وإياكم الحرام جاء علي بن عف طالب رضي الله عنه في سفر ومر على قرية ودخل يصلي فدخل يصلي ومعه ناقته بلجامها فقال لواحد عند الباب رجل قال له أتمسك الناقة لي قال أمسكها قال وصلي واطلع صلى وطلع وهو خارج أخرج من جيبه درهمين بيعطيها الرجل جزاء إن مسك اللجام الناقة طيب فخرج فنظر رجل موجود واللجام موجود والناقة موجودة فقال النا له إن هي رجل أمسك بعيره وراح وناقته وراح للسوق بيشتري لجام سأل وين يبيعون هنا دخل ف بيشتري الجام لقا الجام الناقة حقتها عنده. قال لها من أين لك هذا الجام؟ نون جبتها. قال باعنيه رجل الساع أول حد. أنت وجدته تواريخ. قال بكم؟ قال بدرهمين. قال كنت سأعطيه يا حلال فأبا إلا أن يأخذها حرام ويلقى الله ويسأله عنها. الدرهمين مكتوب له جت يا جماعة لازم نفهم قضية ان رزقنا مو بهنا رزقك الحين شفت الان وظيفتك قبولك ما وقع هنا هذه كلها تنفيذ اوامر في الارض الامر فوق الامر فوق اخذت وظيفة اقسم بالله ما وقعها يد اللي وقعها إلا يوم عمر ربي من فوق السماء جل جلاله أن توقع إيش الدليل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء ناف و في السماء يرزقكم وما تعدون فورب السماء الله يقسم بنفسه جل بذاته جل جلاله أن نذكره عندهم فلا تذل نفسك عند أبوابهم ذل نفسك عند بابه جل جلاله أبدل السبب وما كتب الله لك الذل إلا له فلا تأبى وتذل نفسك للناس ما عندهم شيء إذا الله كاتب أنه ما توقعها دموعك ما, ما بتخليه وقعها واصطاتك ما بتخليه يوقعها والله هو سبحانه فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما مثل ما أنكم تأكلون طيب أحيانا ما يكون عندي أكل لا أعطاك شيء دائما معك قال مثلما أنكم تنطقون أماك تنطق تقول تكفون ساعدوني وتجيب واصطة. ما في مشكلة إذا كانت أسباب مشروع. لكن إن تشك أني تنطق أنا ما أشك إذن لابد ما تشك أنه الرزق فوق مو في الأرض عشان كده حبيبي متى ندل إذا قل إيماننا متى نهتز إذا قل إيماننا متى نضيع إذا قل إيماننا عشان كده الله سبحانه وتعالى قال جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها لا هي ما ترزق أحد ولا اللي عليه يرزقون اللي يرزق هو الذي خلقها جل جلال واضح قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه مو رزقها ولا رزق اللي عليها الرزق عند ربي جل جلاله كيف اعرف اني عندي ايمان دين ولا ايمان تعبان ولا ايمان ضعيف قال النبي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدى من سرته حسنته خلنوا قفتكم على الحديث ثوانا من سرته حسنته وساءته سيئته فذاك هو الموم لو جيت قلت دخلت محل وطلعت قلت لك دقيقة اسمك فلان ترى أنت فزت السحب على السيارة اللي برا كيف الفرح إذا صليت ركعتين تحس الفرح ذا كده إذا وأنت سيارتك قلت سبحان الله بحمده هذه حسنة تفرح ولا سبحان الله قلنا كثيرا ثلاثة ثلاثين قلنا ما فرحنا ولا وحده استغفرنا كثيرا ما فرحنا ولا وحده إذن في مشكلة إن هؤلاء يحبون الآجلة تعطي شيء في الدنيا يفرح يصلي ما يفرح صليت الفجر اليوم ناس كثير محرومين ركعتي يقول النبي عليه السلام لما جاء رجل قال يا رسول الله كسبت اليوم أكثر من كسب في السوق قال النبي عليه الصلاة والسلام كم كسبت قال أقيتين من الذهب أقيتين ذهب قال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أعلم من كسب أكثر منك قال يا رسول الله والله العظيم أنا آخر من خرج من السوق وما أعد كسب مثل قال ولكني أعلم من كسب اليوم أكثر من... قال يا رسول الله بحي لك الفدأ ما في أحد والله أنا أكثر أحد. قال رجل صلى دون الفجر ركعتين نال خيرا من الدنيا وما فيها وأنت عندك وقيتين ركعتي الفجر اللي قبل مو مبصلات اللي قبلها سن خير من الدنيا وما فيها فهل حبيبي تصدق صرك حسناتك طيب نظرت حرام تباينك تحس الأرض ما. ودك تتم تشق الأرض وتتليق وكيف يا رب بس استقر على هذم والعادي نظرت حرام وقلت حرام وسمعت حرام وسبيت فلانة وطافت علي صرات أخرت عليه عادي هذه مشكلة يقول النبي صلى الله فذاك هو المؤمن في البخاري من حديث ابن المسعود قال والمؤمنو يرى به كأنه جبل لو إحنا يا جماعة تأخذين عمارة بنشوفها وشوي اهتزت العمارة وقالوا ترى يا جماعة هل عمارة مخلخلة وبطيح علينا كيف غروبنا من العمارة ندور أبواب وندافع بعض عشان نطلع على أجدار بطيح كيف كأنه جبل والله ما يرتاح ما في م... ما في أحد ما يوذنب كلنا نغر في ينفذنوه لكن كيف بعد ونت تذنب وبعد ما تذنب فتح السعادي قال كأنه جبل هو واقع به جبل بيضرب عليه مو بحصات لو أذب عليك حصات لا حجر تبقيت عليه كنت شوفه طيب كيف ذنب كأن جبل ذنبه قال والمنافق يرى ذنبه كأنه ماذا كان هو البخار الحديثة جمالي قال كأنه ذباب قال به هكذا فطر استغفر الله استغفرنا هذه من مقاييس الإيمان رجل شاب جاءني بعد واحدة المحاضرات قال يا شيخ والله العظيم إني ما أفوت قيام الليل أسأل الله أن يعين وإياك شرف ابن البيع سلم في الحديث الصحيح واعلم ان شرف المؤمن جبريل قال لي شرف المؤمن في قيام الليله صلاني ما عندنا ما يقول جلست في الليل في غرفه الحالي قدامي الانترنت والكمبيوتر يقول والله داق على المواقع الاسلاميه يقول شوي شوي جرتني رابط دخلت عليه في صورة ورا صورة ورا مقطع ورا مقطع يقول اقسم بالله يوم سكرت الكمبيوتر وأنا أحس أن الدنيا كلها انغلقت علي. يقول فجيت أنوم، مسكت الجوال، وركت ساعة قبل الفجر ساعة. يقول وأنا أنوم عجست. يقول والله العظيم النفس تقول لي والله ما بيقومك جل جلاله سبحانه. يقول اقسم بالله نفسي تقول لي والله ما يقومك نايم على ما صيته بشرفك في قيام الليل والله ما يقومك يقول فأبغى نوم عجزت والله تردد علي والله ما تقوم لا يهمك ساعتك هذا والله ما يقومك هذا شرف ما يعطيه الله سبحانه وتعالى تحت يقول واجلس أبغى أنوم عجزت أنوم يقول والنفس اللوامة تقول لي قم الحين ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيقوم فيتوضع فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له يقول لك فيه نوم يقول في جيم قم صل الآن ما بقومك في الليل قم صل الحين يقول شوي والأيات تجي عند راسي أقم الصلاة طرفا وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدِيبَ النَّسِيَاتِ اللي سويته قبل شوي ذَلِكَ لِكَرَائِلِ الْذَّاقِرِينَ يهول أبغى قوم وبغانون جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يقول الكبد وتوضيت وصليت يقول أول ما قلت ولا والأبضالين آمين يقول جت رباني قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليه يحذر الآخرة والله بيوقفك على هالمقاطع يوقع لكل نفسي بيوقفك على المقاطع لشتم شوي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يقول أنا ساجد يقول يا رب والله إني أحذر الآخرة والله إني ما قمت إليه أحذر الآخرة ويا رب والله إني أرجو رحمتك أني ترحمني قبل لا أنوم يقول ما عندي لها الدعاء يقول صليت الركعتين ما وطرت يقول فنمت يقول والله الذي لا اله غيره قبل ما ترن الساعة بدقيقة قمت صحي ما فيني اي شيء ما وضر ما قد دقيقة على زمن يقول صليت ما شاء الله لي انا اصلي يقول نفسي قطعتني تقطيع قطعتني حستني من تراب دباب يقول والله انظر نفسي ما مأس شيء كيف يعني يقول سبحان الله الآن أبغى أكفر عن دمبي بأي شيء يقول فطلعت صلاة الفجر رحت المسجد صليت فبالعادة ما مع النوم أطلع قبل يقول قعت تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن في ملائكة تستغفر لك ما دام في مصلة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم يقول أبغى هالذنوب اللي راح تكفر فقعت طلعت يقول لقيت لي, لي عامل نظافة قاعد يلبس جل لكم الله شرابه يقول فتذكرت أن الصدقة تطفئ غضب الرب فقلت يا رب أن تطفئ غضبك علي وأخرجت ما عندي وطلعتها وأعطيت الرجل وانا ماشي يقول والله ما يعلم بي إلا الله عزيز يقول ما قلبي يقول, يقول يا الله يا رب أنك تعلم أن هذا فقير لي على ريالات انا فقير لك فرحمني وتسامحني يقول ركبت السيارة توني فاتح الباب الا الشيطان يجي يقول لي تلعب على مين انت تقعد تعصيه في الليلة و... تجي تصدق الكبريرين وثالث يقول خلاص فراحة يقول ضعك صدري مرة ثانية يقول فتحت افتحت الرادو مو مسجل الرادو حق ذاعة القرآن يقول والله يوم فتحته وأنا ضايع تصدق؟ يقول وأسمع خوز الله عز وجل ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو تواب الرحيم وسكرت لهم من سجله الرسالة واضحة سبحان ربي جدول إذاعة القرآن حتى أنا سبحان من جعل الآية هذه من بين كتاب الله الثلاثين جزء وبين جدول إذاعة القرآن كل أن يوم يدخل ألم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأنه هو التواب الرحيم هذه النفس يا جماعة الله أقسم بها أقسم بها أقسم والله بيوم يوم القيامة ثم أقسم بالنفس اللوامة هذه النفس التي وش مش عندي وعندك تلومك بعد ما تطالح حرام تلومك بعد ما تطالح حرام. حرام تلومك كل ما تلومك حبيب الغالي ختام قصة ومثال عندنا استشاري نفسي اليوم كنت معه الصباح له كتب اسمه على كل حال هو في مدينة منفاق طبي استشاري جاء من من ولاية ميشيغن الأمريكية أعطيك ملخص سريع عن حياته عمره 54, 54 سنة يوم عمره 6 سنوات هجر من العراق إلى أمريكا ومات والده والدته وكان يعني عاش بين الكفار الله يستر على المبتعفين وعلى كل مسلم. عاش بين الكوفا طفل عمره ست عاش مع الكوفا فنشأ ملحد ملحد ما عنده دين معروف في ولاية ميشيغان يقول يقول لي هو يقول الله العظيم ما يكون برنامج عن الإلحاد في التلفزيون ولا في الإذاعة إلا أكون مشارك في الحلقة ولا أنهم لازم يسووا معي مداخلة. لقاء في جريدة لازم أكون أنا لي تعليق. يقول صرت وصلت مرحلة أدخل الكنائس وأخرب على اللي فيها وأثبت لهم ما في رب ما في إله تعال الله حلوه كبير لو كنت دائما أكتب مقالات في الجريدة مقالات في الإذاعات وفي اللقاءات في كل مكان أقول لو كان في رب كيف يطلع طفل ماشي في الشارع وتشتنم السيارة ويموت؟ كيف يقول ناظر للجريدة المجاعات في أفريقيا يقول لو كان في رب كيف يموتون الناس ثانين ما يموتون بالجوع يقولوا عشت في ضلال مبين إلى قبل ثلاث سنوات طبعا هو جاء عند الحين ما كم من أربعة شهور راح يلقي محاضرة في جامعة في أبوظبي ثم سوى مع عقد أنه يدرس كبروفيسور في الجامعة درس عندهم يقول أنا وزوجتي ملحدين يقول ويضربني ألم في كتفي يقول ما أبالغ لكن لو خيرت في ذاك الوقت والله لو خيرت أني قطع جسمي بسكين ويروح الألم هذا قطعوها وهذا يروح يقول ألم لا أنا ولا أكل ولا أشرب ما عاد يعرف سوء شيء يقول رحت للأطباء راسلت اللي أعرفهم في أمريكا سويت كل شيء ما يروح الشععة مقطعيه طبيعية الشععة رنين مغناطيسي طبيعية ألم ما يروح يقول قال لي واحد من البدو في بوضبي قال لي يا أخي أنت الحين جربت الناس كلهم ليه ما تدعو الله يقول الله أنا عايش كل حياتي أقول ما في الله تقول لي أدعو الله قال يا أخي أنت ضعيف. قال والله إنك يا زين عقيدة الدوي <تصفيق> قال يا أخي أنت ضعيف. واللي رحت لهم ضعفة. ولا ما تروح القوي. كان لي اقرأ آيات الكرسي. يقول رحت. ما أعرف آيات كرسي ولا أعرف شيء. وقال بوديك الواحد يقرأ عليك. يقول داين واحد ردوي مثله. طبعاً يا جماعة ما هو بعيب في بدي. كلنا بدو. إن أكرمكم عند الله أدخاكم أنا أقصد في قضية جاي ما يعرف شيء قال لها قرأ عليه يقول فطالع في وجهي كذا قال لي أنت والله ما بيش فيك الله <تصفيق> يقول ليش قال والله ما بيش فيك الله أنت الحين قاعد في أرضه وتشرك فيه وتقول ما في ربه وتبغى ليش فيك يقول أنا أتوني جاي أعماني والقصة يقولوا حفظي آية الكرسي قال إذا أنت ما تروح تغتسل حين وتتوب إلى الله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلّي وتدعين الله وتقرأ آيات الكرسي والله ما يشفيك يقول أنا ما عندي خيار أصلاً. ما عندي الله الخيار يقول فرحت به وغتسلت قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قعدت أقرأ الله لا إله إلا هو الحي والقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه في السماوات في الأرض يقول وصلت أقراها في اليوم مئة وثمانين مرة يقول الألم يخف ويخف ويخف راح الألم يقول والله ما عاد بقى عندي ولا ألم وعرفت ليش الله يبتلي الناس يقول كنت أنا أشوف ناس أتألم ويقول ليش تألمون يقول ما ردني الله للنور بعد الظلام إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم هذا المرض أحبة الفضل يقول ربي جل جلاله عسى أن تكره شيئا وهو خير اللي تكره أنت ما أودك فيه تدفع دم قلبك ما تبغاه وهو خير لكم لو أن في نملة هذا المثال نختم فيه نملة نملة على الطاولة هذه زين يا جماعة نملة على الطاولة وأربعين نملة في الجهة المقابلة جايين يبغون يقطعون النملة هذه بيقضون عليها واضح والنملة هذه واسق فيك النمل يقربون عشان هي النملة هذه تقول أنا واثقة فيك ما مدامك موجود فأنا ما أخاف ما أخاف منهم ذلك كله عشان تختبرها ايش تسوي عشان تختبر صدقها الآن هي قالت أنا واثقة فيك عشان تختبرها ايش تسوي النمل جيد هل تضرب النمل يموتون ها؟ شو أنت تخصبرها خلهم يقربون شوفي صادق خلهم يقربون ويقربون ويقربون أنت قلت النملة سوي واحد اثنين ثلاث سوي كذا كذا كذا وأنا جايس طالع ولا تيهم لو شفت أنت النملة بدبت أشياء غير اللي قلت لها وتحاول تروح النمل وتجبها ضعوف وتساعدوني في أشياء تبت لا تسوي هل بتساعدها ولا تخليها تخليها صح طيب لو ثبتت بتخلي النمل يقربها صح ويقربون ويقربون عن أنت قادر تضربهم هنا تضربهم هنا تنفخهم هنا صح انت قادر على هذا كلهم في اي وقت صح في اي وقت وبأي طريقة اقدر اقب عليهم موية يروحهم اقدر اضربهم انسفهم لسا اطحن صح صح ولا لا لكن أنت مسكين مخلوق تموت صح؟ لو النمل خافت كنا نقول كيف تخاف وهذا عنده أقول صح؟ أكبر من النمل ولله المثل الأعلى عشان كذا الله عز وجل قال وتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت ما يموت جل جلال والناس يموتون قال الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحان عشان كذا الله عز وجل إذا غرادا يختبر عبد يجعل المخاطر يقترب منه ابراهيم عليه السلام لما قالوا اقتلوه أو ما أحرقهم الله وانجل لا, لا لا لا جعلهم يقتربون وجو وابراهيم ينظر وبدأوا يجمعون الحطب وإبراهيم ينظر والنمل تقرب وقربوا إبراهيم وأشعلوا النار والله يقتبره جل جلاله يقدر ينسفهم من أول يقدر ينسفهم لأي وقت سبحان فأشعلوا النار عروا إبراهيم عليه السلام لأجل ذلك هو أول من يكسر يوم القيامة ثم ألقوه في النار والنمل تقرب وهو في الطريق قال كلمة قالها للنبي عليه الصلاة والسلام في البخارين قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم يوم أن ألقي في النار وهو ملقى في النار في النار, في النار في النار ملقى يسقط على نار في الاثر كان فيه, فيه مقال قال جاءه جبريل عليه السلام بصوته التي خلقها الله عليها ستمائة جناح بجناح واحد كما جاء في البخاري من حين في عائشة جناح واحد يسد الأفق لا تشوف لا شمس ولا دمر ولا نجوم ولا سماء خمسمية وتسعة وتسعين جناح شاغرة اجتث قرى قوم لوط من الأهل التفسير من قال أربعة وثمانة وعشرين قرية اجتثتها بطرف جناح فيقول يا إبراهيم ألك من حاجة تبغى أضرب جناحي على نارهم اتطفيهم هم ونارهم قال منك فلا ولكن من الله فنعم أنت ممكن أقول يا الله يموتك ربي ممكن أن تقول يا الله ما يأذلك ربي أنا أعرف اللي خلقك وأعرف اللي تستأذن منه أما منك فلا وأما من الله فنعم فقل لا ينار <تصفيق> كوني بردا وسلاما على إبراهن لو واحد مننا وما واحد سطل تكفى كبه سطل ما خال أصلا لكن قلبه كون متعلق فيه هذا يا جماعة اسم الإيمان عشان كذا موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى يجعل فرعون يقترب نمل ليس بمقياس في نظر الله سبحانه وتعالى بقدوة ولا بيزان ولا النمل يقترب فرعون مع ست ألف مدججين بالسلاح ويقتربون وموسى أمامه البحر واللي معه خذلوه قالوا إننا مدركون ويقربون يقربون يقربون, يقربون قال كلا والله النملة هو فيك تقول كلا فكيف نحن لله المسألة أعلى إذا وثقنا في الله عز قال كلا إن يا ربي سيحدين امرأة ترسل رسالة قبل ثلاث أيام تقول لي خطبني واحد وراح والحين نقر من المدينة اللي ن فيها والحين مديكم عمري ولو ما لو أنا أنا صنعبية لو إني موافق عليه ذاك اليوم كان هذا مشكلة في الإيمان ما خسرت زوجي خسرت ايمان احبت الفضاء القضية قضية دي. الايمان انتون تستخير يا جماعة هدايا اعطاك الله هذية تستخير في امر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلن الاستخارة في الامر كله وكان يقول هم احدكم في الامر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقول اللهم اني استخيرك بعلم ليش علمك لان كلهم يسألهم واحد يقول سو والثاني يقول لا تسوء واحد سوى عملية وانجحت قال صح تسويها والثاني سوى عملية عمه ومات قال انت بتسويها فقام الانسان ها تذبذب فانت تقول بعلمك مو بعلم الناس بعلمك ان تعلم هنا هنا ولا ما تصح بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم اللي با كلاك تغسل فضلها العظيم منك فبغيت تقوم تقوم بغيت حركتك حركتك هذا فضلها العظيم وملايين يوهركم يوهركم أسألك فإنك تقدر ولا أقدر شوف الضعف هذا هو اللي يجيب قوة وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري واجل، فاكتبه لي واختره لي ويسره لي عظيم وإن كنت تعلم في شر أصرفه عنه أصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يعني يمكن الخير مو في اثنين دولي شيء ثاني طلع علي سبحانك وبعدها رضني به خلني اختار روايتك صديقي. يمكن من الناس اللي الآن حاضرين أعرف أحد الحاضرين آه شهد أو علم موقف اللي صار في عناية الأطفال في مدينة من الكفاءات الطبية مريض طفل صغير وزنه خمسة كيلوغرام صغير وأصيب بفشل كلوي حاد اثر التهاب ثم توقفت عند الكلى انتفخ كان كيل وانتفخ والله يا جماعة وجه كيف وانتفخ والأعينين هذه الأجفان منتفخة من غلطها العين فالقرار أن تغسل كلاه الآن جابوا وقع موافق على أجراء العملية قلت لأبوه وأمه وقاعدين يصيحون عند السرير قلت استخرته قالوا لا خلاص خلاص كلام خلاص مساعد الاستشاري حق التخدير موجود بياخذ ساعتين ونص العملية بياخذ ليش العملية لأن منتفخ وتتخرج ولا ما تخرج ما توصل لا للج... لا لي... لي... او وعاء أو... دموي شرايين والاورده ما توصلها فخذ منتفخ وشرايين صغار حق واحد 5 كيلو فلازم يروحون يشدون الفخذ ويشوفون وين الشريان وين الوريد يحطون فيه عشان حق الغسيل لي الغسيل استخرتوا لا ما استخرنا بس خلاص جاوب يا اخونا قلت روح استخيروا الآن راحت الحرمه طلعت من العناية في المصلى ال استراحه النساء تصلي ولو راح يصلي في مصلى النساء في مصلى الرجال جاوب استخرتوا دموع استخرنا العمليه تنتظر دق هذا مساعد الشارقه يلا نجيبها الحين والله يا جماعة مجهز المريض جاهز يعني مفكوك من الأجهزة اللي حقت عناية إلى الأجهزة اللي حقت التنقل جاهز نجيبه قالوا لا لا نجيبه العملية بكرة ليه قالوا ما عندنا لي يرك يصلح ال... كل على حسب الوزن فاللي وزن خمسة كيلو خلصت اللي عندنا نطلب من المستشفى العسكري وبكرة نجيب لكم تأجلت كنت من المغرب يدق عليه البيجر قالوا ان بشرك طلع البول طلع ربي سبحانه جل في اوه اخذ سبوعين وفي بيتهم لا غسل ولا انشقة رجليه يا جماعة وين عن الاستخار تبغى تسوي شيء استخر ان كان في خير فلك وان كان في خير كيف ازود ايماني سب بضع واسبعون شعبه كل ما تعمل عمل توخر من دي يقول يا رب زد به إيماني تقول يا رب زد به إيماني أي شيء توض الوضوء شطر الإيمان نص الإيمان الحالة عبادة مو بحيان صلاة الحالة كده وانت جالس طوحت وضع شطر الإيمان دليل ليش توضلك عشان رب يشوف فحبيب الغالي كل ما تعمل عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي راجع نفسك قل اللهم زد ايماني يا رب حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الياء والكفر والسوء والعصيان احفظ الله حين يغالي يحفظك احفظ الله تجد تجاهك اذا سألت فاسأل الله اذا استعنت فاستعن بالله هو علم ان الامه لو اجتمعوا بياخذوا منك ريال الام بياخذوا منك ريال بيخصمون راتبك ريال لم ينضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولا يبغوا ينفعوك ما بينفعوك ولا ريال ولا بمره. ولا شيء الا بشيء قد كتب ماذا هو اللي كاتب أجليش أتبطلعوه؟ ما دام هو اللي كاتب أسوي العمل والسبب المشروع وأمر كله لله سبحانه الموت ما يقرب مرض ولا تبعد الصحة ورزقك عند الله. فلا أطلبه من غير الله لا تذل لله عز وجل أسأل الله سبحانه جل في علا أن يزيد إيماننا وإيمانكم أسأل الله أن يفرغ علينا الإيمان والصبر والأخير إفراغا أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم ومن يؤمن بالله يهدي قلب أسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا وأن لا يفرقكم من هذا المكان إلا وقد أعطاكم أمانيمكم وأعظم منها إن ربي على ذلك قدير وإنه بالإجابة جدير وإنه على ذلك وإنه ذلك كله عليه يسير وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد عبد الله عليه الصلاة والسلام الله خير وصل الله عليه